وقال الذين اشتروا له شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه ما شيء